إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الآئ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة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 قل إن افتريتُه فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفاه به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم.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 قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد الشاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 وعد الصدق الذي كانوا وعدون، والذي قال لوالديه اوفي لكم ما أتعذاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهو ما يستغيثان الله ويلك آمن إن قد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم يوم أعمالهم وهم لا يعلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبوا طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تُجْزَونَ عذابَ الْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِضِيرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَالْكُرَّةَ خَعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنِ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن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 أمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء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 فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهًا بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مصدق لما بين يديه إلى الحق، مصدق لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يوم لكم. من ذلوبكم ويجدكم من عذاب الهيب ومن لا يجب داعي الله فليس بمجز في الأرض وليس له من دوني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 لك إلا القوم الفاسقون